الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واصلي واسلم على خير خلقه وسيد انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم وبعد كنا معا الله سبحانه اعد اانت مستعد وعلمنا ان الله سبحانه وتعالى اعد جنه للمتقين واعد فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسمينا هذا بالاعداد العام الاعداد العام اي اعد الله لكل اهل الجنه على اختلاف درجاتهم ومنازلهم اعد لهم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأعلى نعيم في الجنه ان يحل على اهل الجنه رضا الله فلا يسقط عليهم بعد ذلك ابدا واذا حل عليهم رضا الله متعهم في كل موعد جمعة بالنظر إلى وجهه الكريم عموم أهل الجنة يعني كل أهل الجنة على اختلاف المنازل والدرجات للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة نسأل الله أن يجعلنا منهم واليوم مع إعداد خاص يبدأ إعداد عام لكل أهل الجنة في إعداد خاص خاص بأشخاص وخاص بأعمال خاص بأشخاص يعني عمومهم دخلوا الجنة لكن هناك اشخاص جاء نص فيما يتعلق بهم إن لهم كف دون غيرهم وهناك اعمال فضلا عن ان اعمالك في الجمله واقوالك التقيه نقيه وكينه التوحيد في الجملة دخلت بهذا بعد رحمة الله الجنة يكون لك في مقابل أعمال خاصة أشياء خاصة فأولا إعداد خاص بأشخاص وأول شخص نبدأ به هو من دلنا على هذا الطريق أصلا هو رسول الله لا بد أن يكون له إعداد خاص دل الناس كلها وهيمن على كل الرسل وهيمنت رسالته على كل الرسالات، ففاز بالمنزل الخاص المهينة إعداد خاص لرسول الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوم ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو اذن في شيء اسم الوسيله الوسيلة لها اسم ثاني ومصطلح آخر وهو ما يتوسل به إلى الله ويبتغى به وجه الله هذا معنى ثاني خالص مش موضوع أما الوسيلة هنا معنى في هذا الحديث هي منزلة في الجنة جعلها الله لعبد من عباده مش لإله ثاني كعيسى أو عزير على حسب مفهوم أهل الضلال لأنه هو إله واحد والعبيد كلهم عبيد فعلى راس هؤلاء العبيد محمد صلى الله عليه وسلم لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله منزلة بس منزلة فردية ليست ثنائية ولا ثلثية ولا تبادلية بمعنى يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حينا من الزمن ثم ينزل في منزله اخرى ويسكن فيها الخليل مثلا او كليم الله مثلا ابدا هي منزله ليست تبادليه ومنزله خاصه ومنزله فوق كل المنازل هي فين في الجنه تماهو الجنه دي عامه لا فيها حد خاصه درجه خاصه وأكيد سمعتم عن الفنادق وأماكن النزلاء يقول لك مثلا ده خاص بكبار الزوار ده خاص بالناس الاكابر بالرؤساء بالملوك باقي الغرف بالغرف بقى لعموم الناس فالامر ليس يعني ليس فيه صعوبه تخيل ولا محاباه انما هي منازل اختارها الله فالوسيله اعلى منازل الفردوس هي اصلا في الفردوس والفردوس اعلى الاعلى الجنه واعلى الاعلى منزله نبينا صلى الله عليه وسلم داره قراره فصطاطه محل اقامته ما في دار افضل منها ابدا وقال اطلبوها لي طيب مش هنطلبها اما عمدا او سهوا او كسلا عمدا في ناس يدخلها عفيم يقول لك اتآه بقى الرسول محتاج دعوتي انا سباكم الكلام بقى بطرقها عودة عمدا والثاني مكسب والثالث سهب طلبناها ما طلبناهاش هو ناقلها باذن الله اولا لان الله اختار له هذا ثانيا بسبب فضل الله ثم بجهده واخلاصه لربه وتبليغه دعوه الله اما اللي نطلبوها ليه ألف من سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه يعني انا بقول لكم عشانكم مش عشان انا تطلبوها ما تطلبوهاش الرسول اخذها وخذها خذها وخذها طلبتم ام لم تطلبوا امال حتى شرط وجواب فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه واللي مش هيسالها محروم من الشفاعه حتى لو دخل الجنه حتى لو دخل الجنة لاني في شفاعات لرفع الدرجات تحرم منها بنص الحديث فسل الله لرسوله الوسيله بعد كل اداء ثانيا يبقى دي اعداد خاص لرسول الله منزله خاص وجدت بعد رسول الله ابابا ابابا وطبعا هؤلاء الأعداء الحمقى اللي بلعانوا أبو بكر ويكرهوا أبو بكر أسأل الله أن يجعل النار قرارهم لا حل إلا هذا ولا تطهرهم إلا النار أصلا أبو بكر هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين في سبيل الله دعي في الجنة يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر يا رسول الله هل يدعى احد من هذه الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم رواه موسى وهو منهم هل, هل تعتقد ان رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخيب عند الله رجى رسول الله لأبي بكر أن يكون منهم وهو منهم الشاهد من الحديث يعني على كلامنا الشاهد دعية يعني الخزنه بتوع كل باب واقفين على الباب أبواب الجنة الثمانية كل واحد مختص بحاجة ينادوا عليه الباب ده باب المجاهدين تعال ادخل من هذا الباب في تصورنا يبدو والله اعلم ان كل اصحاب باب مش عارفين اللي في الدرجه الثانيه ايه يا عبد الله هذا خير تعال ادخل من عندنا عندنا خير عندنا حاجات كتير جدا عندنا اللي هيسعدك ويلزك ويسرك تعال تعال ادخل من عندنا فإذا كان من أهل الجهاد يوم دخل من باب الجهاد من أهل الصغام يدخل من باب الريات، موجود هناك حيرحبوا به تعال ادخل عندما خير طيب سيدنا أبو بكر سرح وعاش في بيئة الجنة وتخيل نداء الملائكة تخيل نداء الملائكة فقال له ممكن واحد الخزنة الثمانية على الأبواب الثمانية كله عمال ينادي عليه هاللغام في واحد ممكن يبقى ممتاز بكل هذه الأمور وكل ينادي عليه والباب اللي يعجبه يدخل منه وانت يا أبا بكر منهم هينادى عليك من كل الأبواب أول باب يقعد عليه أبوه تعالا أبو بث هذا خير شكرا يمشي وراح الباب الثاني هنا تعالا هذا خير ادخل شكرا جزاك الله خيرا حد ما يدخل من الباب الذي يختاره لماذا لأنه أتى بمؤهلات الدخول من جميع الأبواب وهو مشرّع فكان له مكان ثالثا إعداد خاص بعمر أسأل الله أن يدخل مبغض عمر النار عمر لا يكره بل يحب حذار يحب حب الصحابة أو ثقور الإيمان حب الصحابة من الإيمان بغض الصحابة من الكفران عمر عناب فريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني في الجنة ورأيت قصرا وإلى جانبه جريت قوضة فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر عمر جالس وبعض الصحابه جالسين وبيسمعوا الحديث لاول مره قلت لمن هذا القص قالوا لعمر فتذكرت غيرته عمر قاعد فبكى عمر وقال عليك اغار يا رسول الله حديث متفق عليه الشاهد عمر له قصور وله ظور وله غرف وله بسدين زي زي كل المسلمين لكن حاجه خاصه بعمر انا ما وجدت شرحا للحديث حسب ما اقوله فان كان صوابا اسال الله مجازاته وان كان غير صواب اسال الله مجازاتي حتى وإن أخطأت في اجتهادي، ما علاقة هذا القص بباقي قصور عمر وجدت من الحديث فتذكرت غيرته قلت في نفسي ولعله غير قصور لعله قصر الغيره جوزي يا عمر بقصر في الجنة أنا ما, ما, ما, ما, ما يوجد في الكتب هذا لسه ما يوجد هذا الاسم لكن وجدت انه سميه فصل الغيره لماذا لاني وجدت عمر رضي الله عنهم اول من تحركت غيرته لفظا كل الصحابه غاروا على نساء النبي وعلى نسائهن بس اول واحد يتلطم ويتكلم وبقراه ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم احجب نساءك احجب نساءك يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر والمنافق واشكال والوان من البشر احجب نساءك مش عاوزين حد يشوف نساءك ابدا نساء دول مش زي اي حد احببهم حتى تنزل ايه الحجاب تؤيد راي عمر لدرجة أنه بعد ما قال الرسول هذا الكلام جالس في مجلس فمرت سيدة ثودة رضي الله عنها كانت طويلة جسيمة قال عرفناك يا ثودة يعني إيه؟ يعني ما تخرجيش ما أحد يراك؟ هيئتك نفسها هيئة مقدسة هيئة مطهرة دانت زوجة أطهر الخلق ما يراك أحد نزلت آية الحجاب أول من غار على دين الله في صلح الحديبية وتكلم قال يا رسول الله ألست على الحق؟ أليست على الباطل؟ قال نعم ألست رسول الله؟ قال نعم قال فلما نعطي الدنيا؟ ليه نوافق على الشروط المكففة؟ ليه حقوقنا الضيع ومن حصلش هم يأخذ كل شيء وإحنا ما نأخذ شيئا غيره مش عدراب غيره لما أثر النبي صلى الله عليه وسلم أثر بد وشاور الصحابة أبو بكر وعمر أعمل فيهم بيه نقتلهم ناخذ الفداء شوروا عليا فيش نص لو عنده نص صلى الله عليه وسلم ما يستشير أحد ينفذ على طول أبو بكر أشار بالفداء رحيم رقيق لطيف حنون ناخذ الفداء يا رسول الله كل واحد يدفع فداء ونسبهم لعلهم يسلموا لعلهم كذا لعلهم عمر هلا في دائره في احنا فوق وديننا فوق نحن لا بد ان يرى الله منا ليس في قلوبنا هواد على اعدائه مكنني من فلان أضرب عنقه ومكن أبا بكر من كذا ومكن علي من كذا ومكن فلان من كذا ومن كذا لم يعجب هذا الكلام رسول الله ونزلة الآيات تؤيد رأي عمر غيره حساسية والله أعلم لعل هذا القصر هو قصر الغيرة امتز به عمر فبصول لما لقى الجبية تتوضا جنبه ولا مدبرا ولا كل ده في المنام ولا مدبرا ولما قال كلام ده قدام عمر أنا شفت الجبية بتخصك فجريت عشان عارف انك غيور عارف انك غيور طب بقيت تتحابة غيرون ايضا ولكن عمر فاز بقصب السبق خلاص. لعل والله أعلم والله أعلم هذا القصب رابعا ما أعد لشخص سعد بن معاذ عنانس بن مالك رضي الله عنه قال اهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوبة من سندس سندس حرير رؤية وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عليه الحرير فجعل الناس يتعجبون من الجبه كل واحد يمسكها شوية صحب الأرين كل واحد يمسكها يمشيه على جسمه يدعفه يدوح ما هو في بيئة بيئة بيئة فقيرة بيئة مجاهدة بيئة, بيئة تعمل لآخرتها فالحرير العجبه بجاية جاية جاي من بيئة مش في دماغهم أكثر حاجة فهم تهل فخامة في الصناعة والمادة الخام حرير طبيعي والصناعة رقية جدا فجعلوا يتعجبون من الجلبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن ديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا يعني بقية الناس ما تمشي من لهم بس من سعد إعداد خاص. صناعه خاصه منديل لا يعلى على جد الا اذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم منديل يعني المنديل مفهوم من المنديل في اللغه يعني الشيء الذي يرمى تكفل فيه تتمخط فيه تمسح ايديك فيه وتربيط مناجيله سعد احسن من اللي انتم شايفينه سعد البس وذكره نصا لما نديل سعد اعدك خاص اعدك خاص بجعفر بن ابي طالب رضي الله عنه كان ابن عمر اذا لقي عبد الله ابن جعفر في الطريق يعني ولا في اي مناسبة قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحي السلام أي اي لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر كما رواه البخاري وغيره ان الله ابدل جعفر بن ابن ابي طالب بزراعيه اللي فقدهم في غزوه مؤته اتقطعوا لتكون كلمه الله هي العليا عشان الرايه ما تنزلش الرايه اللي عليها لا اله الا الله محمد رسول الله ما تنزلش الارض ويظل شعار الاسلام مرفوعا تسقط اليدان قطعت اليدان ابدله الله بجنحين يطير بهم في الجنة يعني معنى ذلك اي واحد عاوز يتحرك في الجنه يمشي على رجليه جعفر يطير رضي الله عنه يطير عاوز يزورك عاوز ينزل هنا, هنا يروح هنا يروح هنا يطير يطير, يطير منزل خاصة له جنحه يصير بهم في الجنة انت تمشي على نجلك وارى والله اعلم لو وجد انسان قطعه يده في سبيل الله مثل جعفر لعله ينال مثل هذا يا رضي الله عنها النبي له 11 دوبي والسيده مريم. ويدخل معهم كمان آسيا مرات فرعون ويدخل معهم كمان مريم بنت عمراء والله اعلم ببدا يدخل معهم بقى هذا ما نعرفه ومش سيدنا عائشه تقولي لا تقول ما غرت على احد ما غرت من خديجه من كثره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اياه وده من حسن العشره بالمعروف افتكر دايما كل حاجه حلوه لزوجتك وازكرها ما تفتكرش السيء حاول تمسح السيء حاول تمسح السيء تنسى او تتناسى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يكثر معروف زكة معروف خليل كانت وكانت وكانت وكانت سيد عديشة غارب قدر الكلام عنها تقول وتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بثلاث سنين أنا اصلا ما عيفتش في بيت النبي لحظة واحدة لأي ماتت وبعدها الثلاث سنين تزوجني ولكن الله أمره ولكن الله تعالى أمره أو جبريل يعني إما الأمر من جبريل إما الأمر من الله سبحانه بشر خديجة بقصر في الجنة من قصر اللي بدروا الحديث زوجة اللي هي عائشة مفيش مبشر عائشة ولا بشر سوء ولا بشر أي وحدة من كل الأسماء اللي سمعتوها أو لحباشر دم بشر خديد تمها عايشه معاه أي في الجنة وفي الوسيلة في نفس المنزله بس لها قص خاص بها الوحيد ولها قصور ثانيه القصر ده من قص في بعض الروايات لا نصب فيه ولا وص قال الشراح لا نصب يعني تعب وضوضاء وصب ضوضاء فش تعب ولا ضوضاء لا نصب ولا وصب شمعنا خديه قالوا لإن اللي يم الرسول عشها معها أحلى أيامه ليه مفيش نصب يعني تعب ومفيش وصب مفيش ضوضاء مفيش شغل ضراير مفيش خبط من هنا ومن هنا لدرجة الغضب من الكل واعتزل الكل شهرا وآلاهم يعني خد جنبه واعتزلهم شهرا ما اعتزلش خليجة ديئة واحدة خددت بص يبدأ اهداد خاص ربما لو قرات وجدتوا أش أحسن مما سمعتم وما جدتم أشخاص أحسن عفوا يعني مش أحسن يعني إعداد أحسن لأشخاص يعني إعداد أحسن لأشخاص اقرأوا ارجعوا فتشوه. سادسا إعداد خاص بالأعمال وانتقيه بي أيضاً أعمالاً عبد الله لعامليها حاجة خاصة في الجنة من هذا الإعداد الخاص بأصحاب الأعمال يبقى ده أعداد بأشخاص فلان باسمه فلان باسمه فلان باسمها كده يعني إنما بقى في أعداد خاص لأعمال يبقى إيه العمل عمل إيه اللي قال كده يعني يبقى اعداد خاص باعمال مش مش خاص اول حاجه الجهاد في سبيل الله اعداد خاص للمجاهدين على قد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن بالله وبرسوله وقام الصلاه وصام رمضان وصام رمضان كان حد حقد على الله ان يدخله الجنه جاهد في سبيل الله او مات في ارضه التي ولد فيه قالوا يا رسول الله أهلا نبشر الناس لحد حلو قوي نبشر يبوتوا على فراشهم بعد المعمل حيث يخشوا الجنة أيها ثم قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين منازل كده من السماء في الجنة العامة لربنا أعدها للأهل الجنة مئة درجة خاصة بالمجاهدين ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ويؤخذ من هذا أن الجنة زي القبة الجنة زي القبة مش مصطحها زي القبة ليه؟ لأن ما تجيش أوسط وأعلى إلا إذا كانت زي القبة أوسط وأعلى إنما تبقى أوسط لو مسطح ما تجيش أعلى تبقى أوسط وهكذا والله أعلم بتسالوا الله الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه يبقى اللي ما جاهدش ومات على الاسلام ومات على فراشه ما ياخدش ولا درجه من الدرجات العاليه دول هو في الجنة بس ما لوش دعوه بالدرجات دي مش بتحت ما جاهدش دي بس خاصه بالمجاهدين دورات عدت لباني المساجد اللي بيبنوا المساجد بيبنوا المساجد بس للاسف في ناس بتديل المساجد وبتكلهاش سواء اللي بيدفع او سواء المقاول والعجائب العجاب لما نيجي نجدد مسجد الصناعيه اللي فيه اخ ما يكون الا ما رحم الله بيجددوا في المسجد يعني منزلين المحاره منزلين البياض منزلين مش عارف ايه اللي بيشرب جوزه يشرب واللي بيشرب سجائر يشرب ده لسه مصلين فيه قوم عم بارع بس احنا بدأنا السبت الشغل يعني بقى مسجد بقى زريبة نعمل فيه اللي نعمله يا عنه هو ده مسجد يسيبوا فيه الدين يعرف يسيبوا لحد هذا صناعي صناعي ما هم شو ما ما ما في الصلاة دلوقتي لما نجديده إحنا لازم صلين فيه قوم على بدأنا الشغل السبت ما بقى مسجد يبقى زريبا يشربوا شجاية يسيبوا الدين، يشربوا جوزة آه عشان بس ما ادخلش الحديث كده يعني واللي بنا وخلاص لا بنا يعني مرصول بنا ليعمر بنا ليكون اول المعمرين لاني روى الحديث بنا ومعمر بل تستحي منه الملائكة عن عثمان بن عفصر رضي الله عنه لما أكثر الناس في الكلام لما وسع عثمان رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رزقنا الله وإياكم صلاة فيه وموتا فيه ودفنا بجواره بناء وبناء يعني بناء فخم جلاس الناس تكلمون لان بناء بالحجاره المنقوشة واهتم بعماراته فقال إنكم قد أكثرتم وإني سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه يعني يبقى لك قصور ولك غرف ولك ولك وبعدين لك مكان خاص عشان بنيت مسجد بنيته بصفه فرديه بنيته بصفه مشاركه كل ده تفوز بيه ان شاء الله يعني لو مية اشتركوا في مسجد يبقى كل واحد من المية له مثله في الجن واحد بس يبقى برضو الواحد له مثله في الجن فأنا يعني أحض الأغنياء ما تنفردوش بكل حاجة إدوا فرصة برضو للناس اللي على قد حالها يدخلوا معاك كده كده أنت هتاخد مثله يبقى ادي برضو فرصة للي معاها ألف ألفين تلاتة يدخل ويأخذ زيك ما هو مش هيزحمك في حاجه هو مش هيزحمك في حاجة. يعني أنت بنيتوا لوحدك هتاخد مثله تبنيته أنت عشراً في عشرين هلتين بنيتوه هتأخذوه هلتين مثل فيا أغنياء اعطوا الفرصة لإيه الفقراء يشاركوا نزل و... و... واعداد خاص بالرحيم جايين على المسجد أنت ممكن تروح وتجيب على المسجد تجيب أوعيتك سوده في الدنيا لكن ممكن تروح وتيجي على المسجد وتبقى عتك بيضه بكل تاكيد في الاخر لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا في اول النهار رايح جيا من غدا الى المسجد او راح يعني ذهب اليه او رجع منه من غدا الى المسجد او راح عاد الله له نزل في الجنة كلما غدا أو راح النزل ما يعد للضيف اكيد طبعا الواحد اللي يجي له بيقدم احسن حاجه عنده انت ممكن تتغدى باي حاجه في البيت لكن نزل عليك ضيف تكنسل كل الشعبيات اللي عندك اللي عندك تجيب بقى حاجه فخمه بقى كنا نقولها باي حاجه لا يا عم نتاخر شويه بقى ونظبط امورنا وهذا اعداد العبد فما بالك باعداد ملك الملوك يعد له نزلا ما يعد للضيف كلما غدا او راح يبقى اللي بيصلي في بيته بغير عذر لا يمكن يشوف دي لان ده موجود لمين للي رايح جاي رايح جاي عن مسجد بتاع صلاه الجماعه انما تصلي جماعه في بيته وملكش عذر او ما بتصليش خالص في المسجد صلي في مكتبي صلي في السوق صلي هنا صلي هنا صلي جنب التليفون عشان لما كبيرك يتصل عليك يلاقيك قاعد جنبه ما تفوزش بهذا مين اللي يفوز اللي رايح جه يفوز بيه مع انه كل في الجنه بس بيجي حاجه خاصه للي اشتغلوا الشغل ده إعداد خاص بالناس الاطهار والمسلم الذي يكون طاهر طاهر على طول على طول على طول تبقى طاهر متفضل نظيف، وهذه السنه اول من لمس عليها بلال بن رباح ووثقها النبي يقول يا بلال اخبرني بأرجى عمل عملته عمل ترد فيه رحمة الله وتقاس عقابا بأرجع عمل عاملته خبرني أو أخبرني أن يعني الرسول مش عارفه مش عارف العمل اللي بسنه بلقي يعمله قاله وسيدنا بلال لما جيه يعمله ما قالش للرسول لا ما قال يعني سيدنا بلال بيبتدع لا ما بيبتدعش ما بيتديعش والزمن زمن تشريع الزمن زمن تشريع الابتداء يبقى بعد التشريع طالما الزمن زمن تشريع لو حد غلط الرسول بيمسحها حد صح بيبرك الزمن زمن تشريع فبلال عليه رضي الله عنه لا يبتجع فقالوا أخبرني بأرجع عمل عملته عمل كنت تقصد فيه رحمة الله وتخاف عقاب الله ألي رسول الله ما عملت عمل أرجع إلي أو عندي إني ما تطهرت طهورا في ساعه من الليل أو نهار الليل أو بالنهار الطهر يعني توضّع، إلا وصليت ما شاء الله لي أن أصلي ركعتي أربعة ستة. هذا رقنيرين يعني. يبقى اولا بلاه ماشى طاهر نقض الوضوء يعيد وضوء ثاني وماشى طاهر وبعد ما يتوضّع يصلي ما ما تيصله أقل شيء ركعتي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه أرجع عمل. سماه أرجي عمل رضيه من بلال لم يعقب فكأنه رضي ليه قال له لإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة دف النعليم يعني حركة النعليم دف النعليم حركة سمعتك كده عمال وبين يدي يعني أمامي ماشي جمي في الجنة وأنا سايبك في الأرض يعني الكلام ده لبلال ولسه ما ممتش بلال بلال رضي الله عنه حي يرزق ورسول سأله بعد ما رأى هذا ويبقى الجنة موجودة فيها بلال ومشي قدامه وصوت حركة النعليل فقال له بتعمل ايه قال له دايماً ماشي متوقع ومأتي متوقع يقول ليه النهار أصلي ما تيصر ليه فسكت النبي وسكوته إقرار لبلال على صميعه أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم حسن الإخلاص الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عبد الله عز وجل اعدادا خاصا للصائمين جنه جنه لكن الصائمين لهم اعداد خاص عمل لهم باب يناسب ما كانوا عليه يناسب ما كانوا عليه كانوا على عطش والمشقه فاللي يناسب هؤلاء الناس ري الري. الري مش شبع الري فأعد لهم بابا سماه الرجال لا يدخل منه الا الصائم يعني اللي ما صامش رمضان خالص بسبب مرضه او قبل جه يهتدي كان شيخ كبير وهنا العظم منه فاصبح من الذين لا يستطيعون الصيام اول ما بدا يهتدي كان كبر ما يقدرش يصوم او صاحب مرض او رص ما يقدرش يصوم فبيخسر لا اسم عليه لكن ما يدخلش من باب الريان لا اسم عليه ياخد اجر ياخد اجر على اطعامه انما ما يدخل من باب الريان الا صام اللي صام في عدل ان في الجنه بابا يقال له الريات ريان ليه عشان يناسب حال الصائم حال الصائم عطش فبحاجه الى ري لا يدخل منه الا الصائمون دخل الصائمون لا يدخل احد بعدهم خلاص يبقى اعداد خاص للصائمين اللي ما صامش كما قلنا ما يدخل من هذا الباب ان كان غير معذور عليه ما عليه من الاثم بقى ورحمة الرحمن يروح ان كان معذورا يؤجر على إطعامه وعلى كفارته على افطاره في رمضان لكن ما يدخل من باب فرض كذلك اصحاب السنن الراتبه اللي حافظه على سننهم الراتبه اللي ورا كل وقت او امامه عن ام حبيبه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله اثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة بنا الله له بيتا في الجنة تبقى صلى الفرض وبس صلى الله لاثناشر ركعة هو في الجنة بس مالوش البيت ده يعني ايه بيتوش؟ يعني بيت خاص بالحفاظ على السنن الراتبة لاثناشر ركعة اتنين قبل الصبح واربعه قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء يبقى لقيت ينتز به عن اللي ما صلاش الايه هي هذه السنة الراتبه أصحاب هذا الخلق خلق الصبر اللي هم اعدكر عليه صبر على موت الاولاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبض الله ولد العبد قبض الله ولد العبد يعني اماته لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى اولا ثم يأمر جبري ملك الموت وبعدين ملك الموت يقوم بتنفيذ العمل معهم ملائكه الموت يعونوه يعني فالله يتوفى الانفس فاذا قبض الله ولد العبد قال لملائكته اقضتم ولد عبدي سبحانك يا رب فانت لاذ بهم اصلا في نزمه الشواه اقضتم ولد عبدي شوف يعني انت بتذكر وتذكر وتفخم ويشر اليك والاضواء تسلط عليك يا رب ما انت ده اميرهم يقضوه هو يقدر يعمل حاجه إذنك باذنك اقضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي ما هم اللي هيجوبوا هم اللي هيجوبوا لكن الله يسألهم فخمت يعظمك يكبرت ماذا قال عبدي فتقول الملائكة حمدت واسترجع قال الحمد لله إن لله وإن إليه وغلقه هذا لا يقوله الا موظم طبعا الصدمة إخواننا إحنا كلام نظري سهل قوله وسهل سماعه انما التطبيق هو يحتاج الى صلابه الايمان شد الناس بلاء الأنبياء ثم الانفل بنسمع كلام سهل بنقوله سهل اما وقت الصدمه اما وقت التنفيذ هنا يظهر الايمان بعد ماذا قال عادي غالبا الناس يلطم وشه يشق هدومه وخصوصا اذا كان الولد, الولد الوحيد مثلا ولا الولد الذكر ولا الولد البار بقيت الاولاد مثلا عطقه ياريكم كنوته كلهم بس ده اللي فضل وكفر بالله واعتراض على قدر الله واشياء كثيره جدا أول العريس الى اخره فالمساله تحتاج عشان تاخد الجيزه دي لازم تبقى بالمواصفات دي ماذا قال عبدي قالوا حمدك يا اهل حمدك قال الحمد لله واحد يقول عليه بتحب ربنا عليه دخوتك هيورسوك واللي ما كانش له هيقاله والوالده كان هيحمل اسمك لا حمدك قال الحمد لله واسترجع قال انا لله وانا لليل ولكن يوم رب العزه يقول ايه اشهدكم يا ملائكتي او ابن العبد بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد يبقى العبد له حاجات تانية وقصور وضور وبس بس له بيت خاص اسمه بيت الحمد ايه فيه ده اكيد فيه حاجه مش موجوده في اي بيت له في الجنه اللي دهو بس مكافاه على عمله وسموه بيت الحمد اعمال من الاعداد الخاص لاصحاب الاعمال الذين لا تلهي التجاره ولذين ذكر الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل السوق عفوا من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير كتب له ألف, ألف حسنه ومحي عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيت في الجنة اللي يدخل السوق وفعلاً كلام نظرياً سهل عملياً ما بينفذوش تبقى داخل السوق إن كنت يعني ردي العيد الأول عشان تعرف الأسعار عشان تعرف الأسعار ونقطة عمال يركز في الأس إن كنت بقى من الصنف الثاني دخل عشان تتفرج على عورات النساء في السوق وتشوف دي ولدي ولدي. وإن بقى حاجة تلكة بقى نسأل الله لنا ولكم الهداية الشاهد هذا البيت مقابل مقابل ذكره لله في مكان قلما يذكر فيه الله في مكان مأوى الشياطين في مكان كله دنيا في دنيا ايضا زياره اخوانك المؤمنين أمر معروف نهي عن منكر اعدادات كثيره وكثيره جدا الجلوس والمكث كل يوم كل يوم بعد صلاه الفجر تزبر الله تصلي ركعتين وتنهض من مكانك لك اجر حجه وعمره يا جانا جانا كس على هذا بقى كل ايامك لو فعلت هذا شاهد يا اخواني الله عز وجل اعد هذا الخير يلزمك انك تنفس يعني اعداد الخاص لاشخاص خلاص طول بالاسم لكن اعداد باعمال كل الاعمال اللي ذكرت دي في امكان كل واحد فينا ان ياتي بها فربكم اعد لكم جنه فماذا اعددتم انتم عباد الله فان لم تستعدوا للجنه فاستعدوا لِلْهُرُوبِ من النار اسال الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم القبول والاخلاص اللهم ردنا الى دينك ودا جميلا اللهم ردنا الى دينك اللهم ردنا الى دينك ردا اللهم من ارادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير ومن ارادنا وبلدنا وديننا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا اللهم احفظ مصرنا وسائر انصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن انصر دينك واعز اوليائك اللهم انصر دينك وأعز اوليائك وانصر المستضعفين في كل مكان وفك اسر المنصورين وكرب المكروبين وهم المهمومين شعبان يا اخواني مقدمه لرمضان وسنة قبليه لرمضان قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يصوف حتى نقول لا يفطر ويخطر حتى نقول لا يصوف وما رايت رسول الله اتم صيام شهر غير رمضان وما رأيته اكثر صياما في شهر منه في شعبان وساله سامة بن زيد عن كثرة صيامه في شعبان قال شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وشهر ترفع فيه الاعمال الى الله يعني اعمال السماء واحب ان يرفع عملي وانا صادق وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان غفر الله للمؤمنين وأمهل الكافرين وترك أصحاب الحقد لحقدهم حتى يدعوه والحديث حسنه الالباني ليس في شعبان عبادة خاصة مذكورة ومروية عن رسول الله الا عباده الصوم كثرة الصيام في شعبان لا يوجد صلاه في نصف شعبان ولا يوجد دعاء في نصف شعبان ولا يوجد شيء من هذا انما كثرة الصيام في شعبان هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اقول هذا واستغفر الله